يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَطِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْ أَحَبِّكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْ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 فذلق ذاق وبال أمرهم ولهم عذاب اليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسله بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فقالوا ابشر يهدوننا فكثروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا ان يبعثوا قل بلا وربّي لا تبعثن ثم لا تنبئن بما عملتم وذلك على الله يسير زعم الذين كفروا أن لي يبعثوا قل بلا وربّي لا ثم لا تنبئن بما عملتم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 يوم التغاب ومن يؤمن في الله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهذى قلبه، والله بكل شيء عليم. قل أطيع الله وأطيع الرسول، وأطيع الله وأطيع الرسول. رسولنا البлага المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يا أيها الذين آمنوا. إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإذا تعفو وتصفحو وتغفرو فإن الله غفور رحيم وأولادكم واولادكم فتنه والله عاده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يقشح نفسه فاولئك هم المفلحون ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف ويعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم